إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرة ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحقيقة هي أن المقدمة التي بدأناها في المجلس السابق ووقنا ذكرنا فيها معية عن يأخوات تخصيرا القرآني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 ثم في العهود التي من بعده في القرون الاولى ثم نتكلم عن دخول التفسير الى البلاد الجزائري وبالضروره يسبق فيه كلام عن التفسير بالمغرب العربي الخاصه في القيروان ثم نتكلم عن المفسرين في الجزائر على مر البصور خاصه في العهد الاستعماري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 وهؤلاء ايضا قد كونوا تلاميذ وما دام ان المدرسه مدرسه ومدرسه مكيه فان يحيى بن سلام رحمه الله أو بن سلام رحمه الله تعالى كانت كثيره مبنيا على الاثر ومبنيا ايضا على النقد بناء على انه كان متفوقا في لغه العرب وكان عارفا بالروايه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 المرينيين في المغرب الاقصى في في امتداره بعدها ودوله الزيانيين التي كانت في المغرب المغرب وهو الجزائر هذه الفتره كانت من اظهر الفترات بالنسبه للعلوم في بلادنا وظهرت منارتان علميتان كان لا كانت ذات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 وكذلك تيل إنسان فإنه ظهر فيها مفسيرا كثر وعلى رأسهم أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن زاغو رحمه الله تعالى وله كتاب مخطوط في التفسير كان جزء في التفسير أرضا صورة الفاتحة أو مقدمة في التفسير وكذلك كانوا يهتمون بأعراب كتاب الله عز وجل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 ولعل تاج هؤلاء في علم التفسير وكبيرهم هو أبو عبد الله الشرف تلمساني رحمه الله تعالى صاحب الكتب المشهورة بفتاح الوصول ومطارات الغلط وغيرها يقال إن تلمساني الشرف تلمساني رحمه الله تعالى فصر كتاب الله عز وجل دراية ودراسة مدة خمسين وعشرين سنة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 قد يتوسع، فلما توسع رحمه الله تعالى، فسره في مدة خمس وعشرين سنة وجدت كلمة لشيخ البشير الإبراهيم رحمه الله تعالى، مفادها أن الشريف ترمساني من آخر من فسر القرآن كله في الجزائر في ترمسان ثم لم يفسر القرآن كله من بعده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 والذي وفاته أو توفي بعد قرن من الزمن بعد شرفة الإمسان رحمه الله تعالى فإن شرفة الإمسان توفي سنة واحد وسبعين 700 وأما محمد بن يوسف سنوسي رحمه الله تعالى فإنه توفي سنة 95 وتسعين 800 ذكر عنه رحمه الله تعالى إنها فسر كتاب الله عز وجل كله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 قد يكون مقصود كقد يكون كلامه فيه نصيبا من الصحة وعلى الواجهة الأخرى أي في بجاية اشتهر علماء كثور ويكفي أنه قد مر على بجاية كبير المفسرين الحراري أبو الحسن الحرالي رحمه الله تعالى وإن كان قد تكلم فيه بعض العلماء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 ولد سنة سبعمائة سبع وستة وتمانين أو خمس وثمانين ورحل إلى بجاية سنة ثمانمائة واثنين ومكث فيها عدة سنوات فلعله أخذ التفسير, من التفسير ابن عقية من بجاية بالذات وكان هذا التفسير منتشرا في بلاد في بلادي المغرب سواء في الأندلسي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 ونظرت في رحلتين طبوعته وهي للشيخ الشيخ الأصهاري ذي الأصول الجزائرية محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى. فأخبر أنه لما أتى إلى الجزائر وكانت رحلته تقريبا سنة 1903 وتسعمئة أو ثلاثة قال بأنه دخل إلى أحد مساجد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 ولكن لعله ما كانوا يفسرون القرآن كله ولكنهم كانوا يأخذون آيات هكذا ويفسرونها وإنك لتعجب من قوة عبد الحنين بن زمائي العلمية ولكنه ما كان يعقد فيما يظهر الله أعلم مجالس للتفسير والذي يدل على هذا ما ذكره محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى نفسه فإنه قال وقد حضرت مجلس ختم كتاب في التوحيد ويقصد التوحيد لمحمد عبده درسه عبد الحليم بزماير قال فتصار فيه صورة الإخلاص فاتى فيها أو بالنكات اللطيفة في علم التوحيد قال فحردته على أن يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى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 وحاز درجة العالمية ودرس على كبار علماء الأزهر، فدرس على يوسف الدجاوي رحمه الله ودرس ايضا على الشيخ محمد بخيت المطيع رحمه الله تعالى. وبعد غياب دام أكثر من عشرين سنة رجع إلى الجزائر وأظن رجوعه كان سنة 1913 أنا ما أذكر.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 لا في المدن، وذهب إلى أعال بلاد القبائل رحمه الله تعالى. قيل وبدأ في التدريس، والذي يهمنا هو تدرسه في التفسير. قيل كان يدرس الفقه بشرح الخرشي على خليل، وكان يدرس في أحاديث الأحكام سبلا السلام في شرح بلوغ المرام. وكان يدرس ويعقد درسا في التفسير وكان معتمده في ذلك روح المعاني للألوس وهذا قد يفيدنا شيئا وهو أن الكتب التي كانت تعتمد الحسب التتبع القاصر هي إما أن يكون كتابا معروفا في المشرق ويدرس كالتفسير الخازني الذي ذكرنا وإما أن يكون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 وهو انه غالب حالهم هو الدروس الشفويه وكثير منهم لا يكتبوا سواء في التفسير او في غيرها وهذا ليس قادحا فيهم ذلك لان الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون فبعض الناس له موهبه في التاليف ووجد ساعه من الوقت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 للتدريس. قال وذلك لأنني إذا ما درست مشافهة فإنه ينقضي نفع ما درسته إلى الحضور فقط قال أما ما أكتبه فإنه قد يدوم نفعه إلى عشرات السنين بل الى قرون وهذه حقيقة واقع فمؤلفت ابن الجوزي رحمه الله تعالى ما زلنا نقراها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 الذين لم لم يدونوا ولم يؤلفوا إنما كانت دريس ومشفاهن احذر أن يكون ذلك سبب في قد في قدح كفيهم قال وذلك لأنهم لورائهم جروا على هدي سلف الأمة ومن المعلوم بأن القرون الأولى التأليف فيها قليل مقارنة بالزمن المتأخر ولو انك نظرت الى الشيخ عبد الحميد بن بادي رحمه الله تعالى وما كان يجتهد فيه من تعليم الناس لاعذرته في ذلك فانه كان يدرس في اليوم على الاقل ثلاثة عشر درسا ولك ان تتصور عالما او شخصا يدرس ثلاثة عشر حصه في اليوم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 الشيخ العربي تبسه رحمه الله عز وجل وكذلك مكث فيه مدة طويلة فابتدأه في بلده في تبسه ثم لما انتقل إلى قسنطينه كذلك أكمل تفسيره ثم جاء إلى العاصمة وبالضبط إلى مسجد الذي نسميه نحن الآن ما وهو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 تجد للناس هبة الى المسجد حقيقه هذا كانه كان يقوله لنا كبار سن في الحي ان الشيخ اذا جاء فان الناس كلها ماذا تحضر للتفسير سواء كانوا متعلمين أو, او من العوام الاميين وكان يؤثر فيهم تاثيرا تاثيرا بليغا وهؤلاء الذين كانوا يخبروننا عن الشيخ رحمه الله تعالى كثير منهم قدمات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 بدأت الثوره الجزائريه سنة أربع وخمسين ولكن الناس كانت, كانت تحضر تسيره على الرغم مكان من شديد من الاستعمار ومن توفيق الله تبارك وتعالى له أنه اكمل تسيره أو تسير كتاب الله سبحانه وتعالى ثم اختطف من بيته الذي كان بجوار المسجد ولم يظهر عنه أي خبر واستشهد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 وان اكثر ما يصلي الناس بهاته الصور فلذلك بدا تفسيره من الاخر ولذلك لما ختمه فكان اخر من ختم صورة سوره المقاره ومن بينه من قيل الشيخ العربي التبسيري رحمه الله ومن علماء الجمعيه الذين فسروا القران الشيخ طيب العقبي رحمه الله تعالى فقد ذكر غير واحد أنه لما جاء إلى الجزائر لأن دراسته ونشأته دراسته ونشأته كانت في بلاد الحجاز، ثم جاء إلى الجزائر فبدأ في تسير القرآن العظيم لكن لا نعلم أنه ختمه رحمه الله وكان يتسيره بالضبط في مسقط رأسه بالسكرة رموما ومسقط رأسه سيد عقبة ويقال بأنه أيضا كان يفسره في نادي الترقي في العاصمة لأنه جاء إلى العاصمة أيها وكان معتماده هو تسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى وممن ذكر عنه أنه كان يفسر القرآن العظيم أيضا في بلاد الجزائر شيخ البشير إبراهيم رحمه الله تعالى وبالضبط كان يفسره في تريمسان ويذكره رحمه الله تعالى أن الشيخ ابن باديس زاره في تريمسان وأنه كان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 والذي يتداوله العامة وطلبة العلم التلمسانيون انفسهم ان الشيخ إنما فسر نصف القران وبعض طلبة العلم من الجزائر اخبرني بان الشيخ اكمل تفسير القران كل كله ولكن لا أعلم لا اعلم في هذا نقلا المعروف أن الشيخ لم يختم تفسير كتاب الله تبارك وتعالى هذا فيما يتعلق بهذه الحقبة وإما بعد الاستقلال فقد صار كثير من العلماء كتاب الله سبحانه وتعالى منهم الشيخ محمد سحنون رحمه الله الشيخ بالقاسم الرواق رحمه الله وتعالى لكن لا أعلم أن أحدا منهم ختم. خاتم التفسير والتفسير الذي سوف يشرح بإذن الله تبارك وتعالى هو تفسير ثعالي به فأحاولت قدر المستطاع أن أتلمس في كتب التاريخ لتصفحا حتى أنظر هل يوجد من درس الكتابة في الجزائر أم لا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 هو محمد بن ميمون الجزائري وهو حفيد أحمد الجزائري تلميذ الشيخ الثعالبي صاحب منظومة معروفة في العقائد يقول إن مصطفى بن عبد الله البوني هكذا ذكره وأثنى عليه ثناء عطيعاً بأنه شيخ الإسلامي وذكر بأنه كان خطيباً وذكر بعضاً من شعره ولعله هو الذي ذكره الشيخ الأستاذ مرد بن عبد القادر رحمه الله تعالى في كتابه عن الجزائر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 القرآن الكريم ويقرأ من كتاب ثعالبي هذا الذي وجدته هذا بالنسبة للجزائريين أما خارج الجزائر في الحقيقة كنت أبحث فوجدت صاحب سلوة الأنفاس ذكر أحد علماء المغربي وسماه أظن عبد الرحمن بن محمد المليلي من منطقة في المغرب الأقصى وذكر عنه بأنه كان يقرأ بقبوع أهل المغرب أربعة كتب فذكر منها الشفاء الشيفاء وصحيح البخاري قال والثالث التفسير من تفسير التعاليب وفي حقيقة فرحت بها ثم تبدد ساحب الخرح ذلك لأنه ذكر بأن هذا الرجل توفي في القرن التامني تقريبا فمعنى أنه قبل الشيخ قبل أن يكتب الشيخ تفسيره وينتشر بين الناس والظاهر أنها تصحفت أو تحرفت من تفسير ثعلبي كثير من الناس تخلط بين التفسيرين فيه تفسير الثعلبي هذا أظن من علماء القرن الخامس وتفسير الثعلبي هذا لجزائري أما الأول فإنه أظن بغدادي أما هذا فإنه جزائري وممن وجدت أنه قرأ الكتاب كله ولكن لم يدرسه الشيخ صالح بن محمد الفلاني رحمه الله تعالى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 قرأ تفسير الثعالبي من أوله إلى آخره على أحد سلاطين المغرب وهو سليمان بن محمد عن أبيه محمد بن عبد الله المغربي بإسناده إلى أحمد زروق الفاسي عن الثعالبي أبي زيد عبد الرحمن بن محمد المخلوف الثعالبي صاحب الكتاب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 إلى آخره وإن كنت في شك من قوله من أوله إلى آخره لأن المعلومة بأن هؤلاء الرواة في الغالب إنما يقرؤون من أوله ومن آخره فعموماً الكتاب معتناً به فدرسه بعض علماء الجزائري وكان متداولاً في كتب الرواية من غير الجزائريين وكان بمد أن وترجم للشيخ رحمه الله تعالى ثم أذكر مزايا كتابه وبعض المآخذ التي أخذت عليه لكن الوقت لم يسعفنا وأخشى أن هذه المقدمة تقول فالآن في المجلس الثاني وما أكملنا ما كنا نريده ولكن لعل فيما ذكرناه ما يشحذ ذهمة كثير منا لأن التاريخ كما يقول الشيخ البشير رحمه الله تعالى بمنزلة التيار والأمة التي لا تيار لها لا تمشط حلاله ينشطنا خاصة إذا علمنا بأن الشيخ العربي تبسي رحمه الله تعالى خاتم تسير كتاب الله عز وجل في مسجد لا يبعد عن هذا المسجد بميلين أو ثلاثة أميال حوالي ممكن من ناحتى المسجد المدرسة ممكن ثلاثة كيلو أو ثلين كيلو ونصف فلعل هذا ينشطنا أو الإخوة الحضور حتى نستعين به في تحيذ همتنا على ما نحن فيه فنسأل الله تبارك وتعالى أن على خير العلم والعمل وأن يرزقنا الصدقة في القول والعمل وأن يطهر بواطننا وظواهرنا نسأله سبحانه وتعالى ان يرحمنا برحمته وان يغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها صغيرها وكبيرها ما علمنا منها وما جهلنا ما تذكرنا منها وما نسينا سبحانك اللهم بحمدك أشهد لا إله إلا أنت لعلن هذه هي لعلها إن شاء الله تدون وتوزع الله سبحانه وتعالى